يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اوليا ااين استحب الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم فؤلاء هم الظالمون وَإِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَأَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ قَدْ تَرِكْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا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 والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم هنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاق عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين